بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَبْضًاتَ أَشْهُرٌ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ لله و ان الله مخز كافر و اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله برئ ان الله برئ الشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب الأليم إلا الذين عادوا للمشركين ثم لم ينقصكم شيئا ومن ظاهر عليكم ومن ظاهر عليكم احدا فاتم اليههم مهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فإذا سنخن الاشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم واقعدو لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه و فَأَمَّا الزَّكَاتُ فَخَلُّوهَا سَبِيلًا وَأَمَّا الَّذِينَ يَنْكُثُونَ فَضَرْبٌ عِقَابٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ومن لا ي